Allah akbar. Alhamdulillah, Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim صراط المستقيم صراط الذين أمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلام له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك وحرق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا لا تررو ولا نفعوا ولا يمدكون موتوا ولا حيتو ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا يكون افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. فقد جاء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 أسواق وقالوا ما لهذا الرسول ليأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لا أنزل إليه ملك لو لا أنزل إليه ملك فسيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يَقولُ مِنها وَقَعَ وَقَعَ الظَّانُّونَ إِنَّكَ لَتَسْجُنُونَ إِلَّا جُنَاحًا مَسْحُورًا وَهُمْ كَيْفَ يَفْرُغُونَ كَالْأَمْثَالِ فَضَلُّوا فَلَن تَسْتَطِيعُونَ تَرِيلًا فَمَاكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَكَ خَيْرًا وأعبدنا لمن كذب رساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزثيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوهنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم زنة القلد التي أعد المتقون كانت لهم زباء ومصيرا لهم فيها ما يساء وأطلنتم <بقى> عبادي هؤلاء أنهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان يندغي لنا أن نتحد من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا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 وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِدْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلْ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْنَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما يعملوا من عمل فجعلناه وقدمنا إلى ما يعملوا من عمل فجعلناه فباء منثورا أصحاب الجنة يوم لهم خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشفق السماء بالغمان ونزل الملائكة تنفر دي للحق للرحمن وكان يمن على الكاذبين سيره ويمن عبد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول ذليلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ علانا قديلا لقد أضلني عن الذكر بعد إفجاني وكان الشيطان للإنسان خذولا فقَالَ الرسولُ يَا رَبِّ نَقُومَ إِتَّخَذُ هَذَا الْقُرآنَ مَحْجُوراً وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ دُوَانًا وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كبروا لولا نزل عليه القرآن جلة واحدة كذلك إن ثبت به فؤاتك وردت النام ترتيلا ولا يأتونك بمثل لا جئناك بالحق وعثم تفسيرا الذين يمشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك, أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد أنت سَبَأَ سَلَامًا مَّعَهُ أَخْرَاهُمْ وَذِيرًا فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا فَدَمَّرْنَٰهُمْ فَدَمْدَرَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ ۚ إنَّ رَبَّهم غفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ ءَايَةً وآتدنا للظالمين عذابا مليما وعاده وتمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال ولقد أتوا على القرية التي انطرت مطرسا أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا رجونا شورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صفرنا عليها وسوف يعلمن حين يعلن العذاب من أضل سبيله رأيت من اتخذ إلىه هو هوا أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أكثر هم أو يعقلون إن أكثرهم يسمعون أبيعطون إنهم إلا كالأنعام بلهم ضل سبيلا ألم ترَ إِلَى رَبِّكَ كَيفَ مَضَّتُ الَّهُ لَوْ شَاءَ أَلَجَعَهُ وَلَوْ شَاءَ أَلَجَعَهُ سَعِيدًا جعلنا الشمس عليه ذليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهارا شورا وهو الذي أرسلت ليه بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعماه وأناسي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا أَبَأْتَ النَّاسَ لَا قُورَا فَلَوْ شِئْنَا لَمَسَحْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرَا فَلَا خَطٍّ كَافِلِينَ وَجَاهِدْرُ دِيجَنًا كَثِيرَا فَهوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ هذا من حنغاج وجاء لدينا ما بذق وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسلا وصيرا وكان ربك قديرا فيعبدون من دون الله ما لا ي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 وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَتَبْعِثُ بِحَمْدِهِ وَكَفَأَدِيهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْأَرْضِ الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له اسجدوا الرحمن قالوا قالوا ومن الرحمن أمسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا الله الله أكبر. وهو الذي تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماه بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراج يوم وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنار خيفة لمن أراد, لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا قاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين وَرَبِّهِمْ سَجَدُوا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُومُونَ رَبَّ نَصْرِفَنَّ عَذَابَ جَهَنَّمَ رَبَّ نَصْرِفَنَّ عَذَابَ جَهَنَّمَ رَبَّ نَصْرِفَنَّ عَذَابَ جَهَنَّمَ إن عذابا كان غراما إنها سات مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرقوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهنا التي حرم الله إلا بالحق ولا أجنون ومن يقع ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويقلد فيه بمانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فألا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيَّآتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۖ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يقروا عليها صما وعيانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أتواجنا وزرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا ولكن قررتها يذروا واجعلنا للرتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما قارئين فيها حسنة مستقرا ومقاما كل ما يعبرو بكم ربي لولا دعاؤكم فقد ذكرتم فسهم فيتون لزمان يا الله لمن حميد الله أكبر الله عزم الله عزم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدر الصراط المستقيم غير المرضوب عليهم ولا الظالمين لَآلَئِ مِنْ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتِ الْأَنَامُ لَهَا قَاضِيْلُ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٌ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك النساء أن يأتي القوم الصالحين أن يأتي القوم قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق نساني قتلون قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعْكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِذْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعْنَى بَنِي إِسْرَائِيلٍ قَالَ أَلَمْنُ رَبِّكَ بِينَ سنين وفعلت فاعتك التي فعلت وانا من الكافرين مارفعت ها اذا وانا من الضالين ربي حكمه وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت لإسرائيل قال فيدعون ما رب العالمين قال رب السماوات والأرض ما بينهما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 والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لن اتقذت إلها غيري لنجعلنك من المسجونين قال أولو جيتك بشيء مبين قال فأتني إن كنت الصادقين فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين ونزا فإذا هي بيضاء للناظرين قال لله حوله إنها من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرضه وأخاه أبعث في المدائي حاشدين يأتوك لكل سحار عليم فجمع الزحوة لميقات يوم معلوم ظِيرَ لَنَا فِيهِنَّ أَن نَّكُونَ مُجْتَلِينَ لَعَلَّنَا نَسْتَعَاذَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا ائْتُوا بِرَجُلٍ فَأْتُوا بِرَجُلٍ إِنَّنَا لَأَزْرَنَّكُم كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قال نعم وإنكم إذل من المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا وقالوا بعدها فرعون إن لنحن الغالبون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 إنه لك الذي علمكم استحرا فلاسوف تعلمون له قطع أن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا يصلب أنكم أجمعين قالوا لا غير إنما ربنا أنقلبون نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسره عبادي إنكم متبعون فأرسل براون في المدائن حاشرين أولئك لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني الإسرائيل فأثبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موزا إنا لمدركون قال كلا إنما لربي سيهدين فأورثناها اِذْ نَادَى إِلَى مُوسَى اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَانفَلَقَ كَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَطَوِيلِ الْعَذْبِ وأذلّفنا ثم الآخرين وأنزينا موسى ومعه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إِنَّ في ذَلِك لَا يَتَوَمَّا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَأَثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضُلُ لَا عَابِدِينَ قَالَ أَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِي آلِهَةً إِن يُرْسِلْ إِلَيْكُمْ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأخزمون فإنهم عدوه لي إلا رب العالمين إلا رب العالمين صلقني فهو يهدين والذي هو يطيمني ويسقين وإذا مردت فهو يشعين والذي يميتني ثم يثين والذي أطمع أن يغفر لي فطيئة يوم الدين اهدني حكما والحقني بالصالحين واجعلني ذا نقد ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم وغفر لأبي إنه كان من الضار بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت السحر للغافلين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل يعصونكم أو ي كبكوا فيها هم والغضون وجنود إبليس معون قالوا وهم فيها يختصون فاللّه إن كنا لفي ظلال مبين إِذْ نَسْوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ لنا إلا المجرمون فما لنا من شاتعين ولا صديق حميم فلولا أننا كرة فنكون من المؤمنين فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين فإن ربك لهو العزيز الرحيم كذلت قوم نوحي المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون فما أسألكم عليه من أزر إن أزر إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرزلون قال وما علمي بما كان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 فَاتَحْبَيْنِ وَبَيْنَهُمْ فَتَحَهُ وَنَجَنِي وَمَنْ مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنزَيْنَا وَمَنْ مَعَهُ فِي الْقُلْكِ الْمَشْحُونٍ تُمْا أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عادل المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوا فما أسألكم عليه من أجر إلا على رب العالمين أتبنون بكل شيء آية تعبت تعبت تعبتون أتبنون بكل شيء آية تعبتون فَإِذَا اتَّخَذْتُمْ مَصَانِعَ عَلَى أَنَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا وعظت أم لم تكن من الوعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعزلين فكذبوه فأهلكناهم إن بذلك لا يثر وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أبوهم صالح ألا تتقون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 ودروي ونقل طلعها هضيم وتنحدون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين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 قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فإن يأخذكم عذاب يوم عظيم فأخذوها فأصبحوا نادمين فأقدعوا العذاب إِنَّ فِي ذَلِك لآيَة وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّلَتْ قَلْبُ لُقِنِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوَهُمْ لُوطٌ هَلَاتَتْكُونُ إِن إِنَّ رَبَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ أَلَنتُمْ قَوْمٌ عادُونَ قَالُوا إِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتُكُنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لَأَمْلَكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّنَا ادْخِلْ وَأَهْلَنَا مِمَّا يَعْمَلُونَ فَجِئْنَاهُ إلا عزوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنبرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم كذا هو العزيز الرحيم الله أكبر اسمع الله لنحمدك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.